الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى لا النبي المختار الامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل الأعظم المستكمرين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما مع عقيده السلف وكتاب الامام الصابوني نسال الله ان يمثل لنا صلى الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم وان يذل ذلك في موازين الحسنات وان يلهمنا واياكم الاخلاص في القول والعمل واجعلنا من يتعلم ليتعبق وانشه ذلك بين الناس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام الصابوني رحمه الله ويشهد أهل السنة أن المؤمنين رون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر والتشبه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي والأخبار الواردة في في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها قال ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا, يفني لا يفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال محمد بن علي بن حسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب الأشيب قال, حدث... ها؟ قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب أنه قال الإيمان يزيد وينقص فقيل عن أبيه عن جدي والجد هو عمير عن عمير بن حبيب أنه قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وقال أيهاد سليم سألت عشرة ناقف, ناقف عند هذا أبعالي نكمل إن شاء الله المسألة الأولى التي تكلم عليها المصنف نستهل بها اليوم وهي المسألة العظيمة وهي أشرف مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهي أعظم المسائل التي تكلم فيها المجتهدون وهي رؤية رب العالمين سبحانه جل في علاه وهي أنعم ما ينعم به أهل الجنة وهي التي من أجلها اشرابت الأعناق وازدادت الاجتهادات وشمر عن ساعد الجد المخلصون الذين يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون وأن الله جل في علاه سيفصل لهم أنه يكشف الحجاب فيرون وجهه الكريم سبحانه جل في علام فهذه مسألة عظيمة جدا وقال ولذلك قال ويشهد أهل السنة فهي اتفاق بين أهل السنة والجماعة خلاف الله البدعة والضلالة ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأب وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح الأذل على رؤية الله للإفعالاء هي الكتاب والسنة ايضا القياس وجمع السنة وجمع أما الكتاب فقد قال الله تعالى في غير ما موضوع من كتابه مبينا ذلك وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها الناظرة وجوه يومئذ الناظرة نظرة يشعون نورا فهم كالقمر مكتملاً وجوه يومئذ الناظرة يومئذ الناظرة فإن سال السائل ولما يناظر جاءت الإجابة لأنهم إلى, ربه لأنها إلى ربها لأنها وجه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر والعلماء يقولون النظر أيضا يتعدى بنفسه ويتعدى بإله ويتعدى في بالفاء يتعدى بنفسه فأكون بمعنى الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فإن تعدى بنفسه فأكون بمعنى الانتظار ولذلك أولها الذين يحرفون هذه المسألة وهي أشرف مسألة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أولها بذلك قال هم ينتظرون ثواب الله رل فعلا وهو الله جعله يقول إيه لا ربهم مجوم يوم ذي نظراء ربها إلى ربها ناظرة فإذا تعدى بنفسه يكون بمعنى انتظار وإذا تعدى بالفاء يكون بمعنى التدبر قال الله جل في ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وأنا يكون قد اقترب جل هو أو قال الله اولم لم في في ملكوت السماوات والأرض يعني يتدبرون في عظيم خلق الله دل في علاه فيبين فف لهم بهذا الخلق وبعظيم هذا الخلق وهذا التناقض العظيم أن الذي خلق هذا الخلق وأبدعه قادر على بعثهم وعلى إعادتهم وعلى حسابهم سبحانه وجله ولم ينظروا في ملكوت السماء والارض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وايضا يتعدى بالا وهذا بمعنى الرؤية البصرية وهذا يكون بمعنى الرؤية البصرية إن تعدى بالفاء فيكون المعنى الرؤية برؤية البصير رؤية القلب وهي البصيرة وهي البصيرة تدبر وأما إذا تعدى بالا فهي برؤية العين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومن الأدلة التي أيضا ترى أنها دلالة واضحة على رؤية الله الجلinator ما فسره الانسلم قال الله ع� during للذين أحسن الحسن والحسن الجن للذين أحسن الحسن وزيادة <تصفيق> فقال مسلم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم لانه قال للذين احسنوا الحسنى والحسنى الجنه والزياده هي النظر وجه الله الكريم وافضل من يفسر كلام الله الذي في علام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قد قال الله جل في علام في بعض الايات قال عن اهل الجنه قال على الارائك ينظرون وما يقولون في قولنا على الارائك ينظرون اين المفعول به هنا ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى حور العين؟ نعم ينظرون إلى الأنهار من لبن؟ الأنهار من عسل؟ الأنهار من ماء غير أسئ؟ نعم ينظرون إلى الأشجار إلى السمار؟ نعم <تصفيق> ينظرون إلى وجه الرحمن؟ نعم كل ذلك ينزل تحته لأن القاعدة الاصوليه قلناها أمس بس أنا أريد لا يقولوا تفضل حذف المعمول يفيد العموم يفيد العموم إذن على الارائك ينظرون إلى ماذا؟ إلى وجه الله جلالة في علام. إلى حر العين إلى الجنات لكن هي ظاهرة بانه ينظرون إلى وجه الله جل في علاه من ذلك أيضا في قول الله لهم ما يشأون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد هي الرؤية بحديث الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى الله تعالى أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم قالوا ألم تنق ألم تنج ألم تنجن من النار ألم تنقنا الجنة ألم تبيض وجوهنا ألم تكفر عن سيادنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله جل في علام هذا كلام واضح جلي فيقول الله جل في علام حسن الله عليه. الله في علاه ان لكم عندنا موعدا انجزكم فيكشف الحجاب فينظرون الى وجه الله جل في علاه. يبا اذا هذه ايضا من الادله في الكتاب على رؤية الله جل في علاه. ايضا من ذلك قول لا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون قال العلماء في قول الله لله وحده وهذا قول الشافعي اذا حجبهم النظر اذا حجبهم رؤيه الله لله وحده في الغضب فلا يحجبهم في الرضا يعني ان حجب هؤلاء الرؤيه في الغضب فلا بد ان يروه في الرضا لماذا؟ لماذا؟ ما الدلاله هو ممتاز أنا اريد أريد أمر معين يقال في هذا لا ما ما شاء الاستدلال فيه ممتاز بالبركة يا خلاص نعم لا يستوون لا يستون لا يستون قال أم نجع قال أفنجع المسلمين كالمجرمين ملكم كيف ذلك؟ فاذا لما هنا التفريق جاء أصل في كتاب ربنا الرسل وزاد قال ان نجعل المتقين كل فجار فلما غضب على الفجار فحجبهم من الرؤيا إذن فقد رضي عن الأبرار فأراهم الرؤيا هذا أصل أصيل في هذا الباب وهذا من يعني من مزايا دقة النظر عند الإمام الشافعي هذه بالنسبة للايات أما بالنسبة للاحاديث فكثيرة جدا وهذه الاحاديث يعني بلغت التواتر بلغت حد التواتر رؤيه اللاجئ فعال لذلك مجزوم من, مجزوم من ينكر الرؤيه يعني طوائف الناس بالنسبه للرؤيه ثلاثه طائفه انكرت الرؤيه كليا وهم المعتزله وفراخ المعتزل وطائفه اثبتت رؤيه عجيبه عجيبة والأصل فيها النفي قالوا يرى لا الى جه انا اريد افهم ما معنى هذا لو لو قلت لرجل تعابط اذا صحت التعبير صح التعبير او تحامق او ائت بكلام لا يعقله لا مجنون ولا عاقل لم ياتي بمثل هذا الكلام لما يقولون يرونه لا إلى جه يعني ايش يعني ايش في شيء يرى لا لا اله جه طبعا كل ذلك كلمة لا تشويه هو المسلم قال أترأوانا الشمس أترأوانا القمر أترأوانا البكوب وهو إذن العلوب هن هذه دلالة واضحة جدا على جهة جهة العلوب إذا تدار الله نعم تدار الله على جهة العلوب ولذلك نقول هناك أدلة كثيرة جدا على رؤية الله جل في ولاه والذي أنكرها يحرمها يوم القيامة والذي ما الكلام في هذا الباب وأخطأ خطأ فحشا ما ادري كيف سيكون في مصاف من يرون الله رضي الله ورؤيه الله في حديث المسلم كثير منها حديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال الصحابه ان ربنا يوم القيامة فسالوا الله على الرؤيه ابن تيميه يحتج بهذا الحديث على أنه قد يجهل الصحابه كثير مسائل الاتقاد يسألون يسالون ربهم ربنا فقال ان المسلم اترون الشمس ليس بينها غبن اسحاب ليس دونها سحاب أترون القمر ليس دون سحاب قالنا قال قام قال لا تضارونا لا تضامونا في رؤيتي وهذا كما قال علماؤنا تشبيه الرؤيا بالرؤيا للمري بالمرئي تشبيه الرؤيا بالرؤيا وايضا عندنا حديث في الصحيحيين عن ابي موسى الأشعري قال المسلم جنته من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبريا على وجهه سبحانه جل جل في علا إذن يرفع الله على رداء الكبريا على وجهه فإذا رفعه رأى وجه ربهم جل في علا وهي أشرف المسائل على الاطلاق. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا وأشارو القمر إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضمون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وسلاة قبل غروب الشمس ففعلوا فقال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أو صلاة قبل غروب الشمس ففعلوا وأيدي فيها دلالة وضحة جدا على فضل صلاة الفجر والعصر ولذلك نقول من أعظم الأسباب الجالبة رؤية الله يفعلها الحفاظ على صلاتي الفجر والعصر ولذلك قال نفس من صلى البردين دخل دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة وأيضا روى مسلم أنسهايب رضي الله عنه أرضاه بأن نفس المسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم يقولون ألم تبيض ألم تنجين من النار ألم تدخلنا الجنة فيقول إن لكم معيدنا عندنا أنجزكموا فيكشف الحجاب فأنظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل الفعل أيضا هذه المسألة أجمع عليها صحابة رسول الله أجمعوا على رؤية الله للفعل ودليل الإجماع حجر دليل إجماع عندما سألوا فأجابهم فانتشر بين الصحابة فأقروا من ذلك إجماع على رؤية الله دل في علاه ومن العقل أيضا العقل يقر برؤية الله دل في علاه على ذلك بأن موسى عليه السلام سأل ربه وأن يراه فلو كانت الرؤية ممنوعة لانكر الله على موسى لأن الله لا يقر على باطل الله تعالى لا يقر على منكر ولا على باطل الدلال على ذلك قال ربي إن إنبني من أهلي وإن وعدك الحق قال ينوح إنه وأن تحكم الحاكمين قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير غير صدّيب إذن أنكر عليه أنكر عليه فإذا كان المنكر انكره الله تلف لا لا عليه وإن كان الحق أقره. فلما سأل موسى ربه أقر على الروح لكن قال أنت في الدنيا بطبيعتك البشرية لا تستطيع أنت في الدنيا بطبيعتك البشرية لا تستطيع ذلك قال الله إليه عندما قال رب آلني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صيقة. فقالوا علماؤنا لما أقر الله طلب موسى دل ذلك على جواز الرؤية في الدنيا نعم لا دل ذلك على جواز الرؤية في الدنيا لأنه قال إن استقر مكانه صحيح لكن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تحتمل كيف تقولون لا ده لو كان لا يبقى اذا قلنا الخلاف الذي ظهر بين الصحابه هراء محمد ربه خلاف من اضعف ما يكون خلاف شاذ لا الرؤيا جائزه هذه تتمه الكلام لكن هنا السؤال جائزه الرؤيا ولا ليست جائزه جائزه ولان الله اقرها لان موسى طلبها والله اقرها وايضا خلاف الصحابة بأن محمد بان محمد الراء ربه يدل على انها جائزه وانهم يقرون بانها جائزه لكن الطبيعه البشرية لا تحتمل الطبيعة البشرية لا تحتمل هذا بحال من الاحوال وهذا بالنسبة للكلام على على مساله رؤيه العقل في ذلك الاجماع والعقل والعلماء قد فرعوا على هذه المساله قالوا لو قلنا بان الرؤيا جائزه في الدنيا فالرا محمد ربه بعدما تأكدوا تاكدوا بان موسى عليه السلام لم ير ربه ولا ربه رب ودلاله قال, قال قال قال قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صحيقا فاذا موسى لم يعرف ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقال بعض الأماء وهذا ترجع حفظ الحجر من المتاخرين بان ابن سلم رأى ربه وابن عباس قال لابراهيم الخلة ولم ولموسى الكلام ولمحمد الرؤية وهذا خطأ هذا هذا الاسناد في في كلام هذا خطا بل ابراهيم الخله لمحمد الخله قال إن صاحبكم خليل الرحمن قال قال لو كنتم متخذ من متخذ من البشر خليلا لاتخذتم ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن هذا الاص الاص واستدل من قال برؤية محمد صلى الله عليه وسلم من ربه استدل على ذلك بادله من هذه الادله الدليل الأول وهو قول الله لا وجل فعلام قد راه عند سدره المنتهى وايضا استدلوا على ذلك بقوله وسلم عندما قالوا له رايت ربك قال نور اني اراه, نور إني أراه. فقال هنا أقسم ابن عباس انه راه ربه وابن عباس قسم الرؤيه قال راه بعينه الباصره وراه بعين قلبي قال راه مرتين راه بعينه الباصره وراه بعين, بعين قلبي وأما الجمهور فيرون بأنه لم يوأه بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يلأ ربه وهذا الراجح الصحيح هي مسألة عزيزة هل اختلف الصحابة الكرام في الاعتقاد مع أن الأصل في الاعتقاد عدم عدم الاختلاف الأصل في الاعتقاد عدم الاختلاف فهل هذا خلاف الصحيح أنه ليس بخلاف لا اختلاف في الاعتقاد أهل السنة جميعا لا اختلاف في الاعتقاد عندهم حديث الترمذي حاضر. هذه هذه الرؤية المنامية هذه رؤية القلب ليست رؤية البصر. سأقول لك إن شاء الله. فهنا يقولون بانه ورأى رأى محمد ربه وجنفولاب بهذه الأدل. لكن الجمئيل المحققين يقولون لم ير ربه. وهذا ليس خلاف الاعتقاد أبدا. التفصيل عندهم في الاعتقاد بأن الله يرى, يرى يرى جواز رؤية الله في الدنيا وأن الله يرى في الآخرة. وقد اتفقوا على ذلك يبقى إذا لا خلاف الخلاف في جواز الرؤية هل حقا رأى تحققت أم لا يبقى هذا خلاف في إيش تطبيق ليس خلاف في التأصيل لأن في التأصيل جواز الرؤية وفي التأصيل باتفاق رؤية لا يوم القيامة الخلاف هنا هل راه في الدنيا هو الكلام في هذا فاختلف التطبيق. وعائشه انكرت انكارا عظيما لما قال لها مسروق قال قال إن الناس يقولون بأن محمد رأى ربه قالت قد قف شعري مما تقول الذي قالت فقالت من قال لك ثلاث فقد أعظم على الله الفريان ثم قال من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفريان ثم قالت أين أنت من قول الله دل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قلنا بان الاستدلال ليس في محل كلام عائشة صحيح واستدلت استدلال خطأ لما استدلال الخطأ الدليل اعام من الدعوة الدليل اعام من الدعوة لان الدليل لا تدركه الابصار والكلام عندنا على الرؤية والرؤية غير الادراك الرؤية غير الادراك مفهوم الادراك اعم ولا الرؤيه عم؟ لا الرؤيه عم الرؤيه هي الاعم الادراك هو الاخص الادراك هو الاخص لذلك جاء لما يقول الله على لا تدرك الابصار نفيه الاخص لا يستلزم نفي نفيه الأخص لا يستلزم نفي العاب والحق بان الدليل الواضح على نفي رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه هو الحديث الذي قال فيه مثلا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا خلاف أصول من العلماء قالوا يعني المخاطب أو المخاطب يدخل تحت الخطاب أم لا محمد يقول للأمة إنكم لن تروا ربكم الأصل في ذلك أن المخاطب يدخل في الخطاب والأصل العموم لا الخصوص قال الله ورد في عليه يا أيها النبي ثم قال إذا تلقتوا من النساء يبقى الخطاب للنبي خطاب للأم الخطاب للأم أدخل دخولا أوليا من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الله دل في عليه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة هل يدخل النبي لما ما يدخل وإذا قال سلم لا ولا أنا شق على أمتي لا مرتون بالسواء عند كل وضوء يدخل ولا ما يدخل يدخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا دلالة واضحة جدا على أن كل إنسان لا يرى ربه جلال فعلا حتى عند إلا, إلا إذا قام يوم القيامة ففي الدنيا لا يمكن أن يرى الله جلال فعلا قال حتى تموت وحتى هذه للغاية وهذا راجع الصحيح وأما ما استدل به عباس فهو الرواية مصحفه الصحيح في الرواية نور أن أرى نور كيف أرى والذي يفسر ذلك صريح العبارة في الحديث الذي أو في الرواية التي رواها أحمد في مسنده بأن سلم قال رأيت نورا رأيت نورا لما يقصد النور النور, النور هو حجاب حجاب الله النور و والنار قال رأيت نورا فالصحيح الراجح أنه لم يرى ربه جل في علاء هذا الراجح الصحيح وأما رؤية القلب في جائزه في الدنيا ورؤية القلب ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع الخلق اذ الأصل عدم التخصيص قال رأيت ربي في أحسن صورة بعض العلماء يقولون يعني إيش رأيت ربي في أحسن صورة هذه المسألة مسألة إيمانية يجعل الله يضرب له الأمثال عند الرؤيا في المنام والله يأتي في صورة حسنة ويأتي في صورة أحسن وهو على كل شيء قدير لذلك ابن تيميه أخذ هذا الحديث وقال ورؤية الله في المنام هذه الرؤية رؤية الله في المنام على حسب إيمان المرء لو على إيمانه كانت جاءه الله في أحسن صورة ولو توسط إيمانه كان في سورة حسب الإشكال عند الناس أنه يقول لو رأى ربه في المنام سيرى الصفات أنت أنت أنت لا تدخل عقلك في هذا هو سيرى ربه لنفعلان سيأتيه الله على في سورة الله دلعالى أراد أن يكون في هذه السورة له وهي بحسب إيماني وقف عند ذلك طب يرى الصفات أنا ممكن أقول لك يرى الصفات لما لأنه قال فوضع يده على صدر فرأى يد الله الفعل فأوجدت برد أنا ملهي على صدر أو قال فرأى أوجدت برد أنا ملهي فهذه كلها أدلة تثبت الرؤيا لكن الرؤيا القلبية وليس الرؤيا البصرية الرؤيا القلبية وليس الرؤيا البصرية والفارق بينهما أن في الرؤيا القلبية ممكن يضرب فيها لمسال يضرب فيها لمسال ويأتي الله الفعل على صورة ويأتي على صورة أخرى كما في عرصات يوم القيامة يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقول فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فأتين في الصورة التي يعرفونها فبعد ذلك يعني يسجدون الله سجودا تام إذن هذه المسألة الأولى وهي أشرف مسألة عند أهل السنة والجماعة وهي مسألة رؤية الله قال والإيمان مسألة ليس كمثله شيء هو صحيح لكن ماذا تقصد أنت؟ أن صورة رؤية المنامس هي الأسفل لو قلنا بقولك هذا هذه المصيبة لو قلنا بقولك ماذا ستفعل بقول لا الله له بقول النبي السلام فوجدت برضا أناملي ما ستفعل؟ طب خلاص أي يعني وصف ربه بمرأة إذا ما أنت بتقول أنها ليست هي الصفر أنت بتقول هذا من قال ذلك؟ قال أردت رأيت برد أنا مري كيف؟ إذا من يصف نعم من راى يستطيع ان يرى ممكن يرى صفة يتكلم عليه وممكن لا يرى ويتيع عليه على الصور الله أنت في إدخال في عقلك في أمر اسالك سؤال ماذا تفهم من قول سلم؟ فولدت برضه اناملي فوضع يده على صدري فولدت برضه بقى. لا هو بيقول ليس بصفه لا ما هو يبقى انت كده خدت بصفة بصفه بتاعت اخترعها الان طيب كيف ذلك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 ماذا قلت؟ ممكن أسور بس شيء نعم أنا قلت الأصل في العموم وقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال بذلك ورد عن سالم مسامة أنه قال بذلك وأحمد قال أنه وراء ربه مرتين وعبد القادر الجلاني وغير هؤلاء كلهم يقرون برؤية الله لأفعلها الدليل على ذلك قال رأيت ربي في أحسن صورة رؤيه الله ممكنه في المنام لا حد لا ينكرها الا مبتدع ضال وهو الذي انكر الرؤيا اصاله وهذه وهذه رؤيا قلبي وهذه لا ينكرها احد لذلك ابن عباس قال بان, بأن السلام راى ربه بقلبه راى ربه بقلبه وقال لا راى, رب رأى ربه بعيني البصيره والبصيره فراى ربه بقلبه نعم حاضر أهل السنة يزبطون الرؤيا وقال بدعه والضلال ينكرونها المعتزله و و وقوم قالوا هم هم هم اغلب الناس واكثر الناس 98% من الناس يقولون يرى الى غير جهه وقول المعتزله يعني اوضح من قولهم اما قولهم لا لا لا يمكن لعاقل ان يقبله لانه لا رؤيا الا لجهه هم يقولون يرى لا لغير جهه كيف أنت قل, كيف. قل لي أنت كيف يعني رأيت نعم رأيت نظرت إلى أعلى نظرت إلى أمامي نظرت أسارا يمينا لابد من جهة والجهة التي يرى فيها الله عليها جهة العلو هو ما الذي شوش عليهم هم ينكرون علوا فلو, فلو أثبتوا رؤية لجهة فسيسألون إلى أي جهة تأتيهم من حديث ترون الشمس ترون القمر إلى جهة العلو فإذا لازمهم ها إثبات ما وقع في نفيه وهو علولا فهربوا من ذلك في أشرف مسألة عند أهل السنة والجماعة هذا تكيف هم قالوا لو قلنا يرى في جهة إذا جعلناه في حيز وإن كان الله في حيز صار إيش يحيط به الحادث في المحل الحوادث تشبه بالخاب المخلوق كلها عتاهات النظر ليس نظرا مستقيما ولذلك نحن نقول إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا فالسماء لا تظله ولا تقل، سماء أحواج ما تكون لله لا لا مفهوم؟ تفضل. لا دواعك أخرى اولا الله نور السماوات والأرض كما قال ابن مسعود منور السماوات والأرض طيب ولو قلنا النور النور هو حجاب لما قال رأيت نورا الحجاب لكن رؤيه الله الله له وجه وله عين وله يد ثبتت يد الله فوق تجري بأعيننا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لكن كيف الله اعلم ممتاز لكن هو قال فوضع يده فوصف فصف يدا لكن لم يصف صفه اليد نفسها طيب إيش فيها لكن رأى صفه ما را صفه الان يلوع... النبي عليه الصلاه يقول فوضع يده على صدره من وين اتى النبي عليه الصلاه بانها, بأنها يد هذا الذي نقول به اثبتها دون... دون الوصف له وهذا الذي سنقوله اذا رايت ربك مناما سترى صفات لكن لن تحيط بها حتى تستعين تصف هذه الصفه لكن تراها اما ان يقال بالاختراع هو رأى صفة ليست هي الصفة ما دخلنا دخلنا في قوالها البدع والضلالة دون أن ندري نعم ما لا هو يعني هو لا هو ما يقص ذلك بحرم الأحوال لا لا يعني خلاص يعني السكاكين تنزل عليه الصحيح. فالصحيح أن نقول بأن مساءة الرؤية رؤية الله في المنام كثير من الناس ينكرونها وما قدر لمن والأصل العموم رأيته ربي في المنام وقال في المنام تصريحا إذن رأى ربه نعم لا أنا عايز بقى أقول لك حاجة تانية أحسن من كده أنت لما تقول تأخذ منها أحكام دي معناها أنك عايز تعطلها ما تكلمهاش وتقول نكف عنها ولا نتكلم بيها أنا أصدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش فهمك لا أفهمك لن يحدث هذا في ذهنك فقط هذا في ذهنك فقط والفرض الافتراض الذهني هذا لا تتكلم به في الاعتقاد ان صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صوره إذا نوه على صوره وأثبتنا أن الله سورة لو لم تكن ثابتة لما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيح في عرصات يوم القيامة قال يأتي على السورة التي لا يعرفونها قال ثم يأتي على السورة التي يعرفونها أقصد هو سورة ثابتة ما لك ما بك كن مع الأدلة وجد الدليل لما وجد لماذا الإنكار يأتوني به لماذا الإنكار لماذا الإنكار تفضل مش لا صحيح. من قال لك أننا نقول وأن مرة أصاشف لنا صفة لم ت دأ لم لم عليها دليل قلت لك هذا في ذهنك وبعدين أنت بدك هو وحي الأنبياء من قال لك ان مجيء الله في المنام يكون وحيا من قال لك ذلك ما هو أنا أقول له ما هو قال وحي يبقى خاص بالأنبياء وين الدليل من قالك أنه وحي رؤية الأنبياء حق وإيش فيها وأنت رؤيتك تكون حقا أيضا قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا اتفضل الرؤية الصالحة هي الرؤية التأميل تأميل الخير كما قال أنه بالسلام والحديث الحديث الصحيح ان يؤمن الخير،, الخير. وزاد بعض الصحابة قال: كنت أرى الرؤيا، فأعيش زمانا كمدا، قال فأمرض في بيتي، فيعيني رؤياي هذه حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن الرؤيا الصالحة من الله والتحزين من الشيطان، ظاهر. أنا ما أدري للوسط المت يعني أراه. يعني يتعاظم عليه مساله رايت ربي في في المنام لما يتعاظم عليه ذلك انا انا يعني ما ادري وقلنا وهذا معناه ان الوسط الملتزم ايضا لم يربع قضيا على طريقه السلف لم يربع قضيا على طريقة السلف لان طريقه السلف سلف الاصل جاء نعم سلمنا جاء سلمنا وقد جاء الآن أنت ممكن تنازع في شيء آخر. تقول ادعي الخصوصيه نرد لك دليلا ونقول الأصل عدم الخصوصيه مفهوم؟ المنازعة في إيش؟ المشكلة ان أنتم تقولون إذن سيتكيب سيعرف الصورة كيفية الصورة. ست... هو ده هذا الذي في ذهنكم مشكلة كبيرة. لا سلم. رأيت ربي في أحسن صورة قد يرى المرء المؤمن ربه في أحسن صورة. أو يراه في صورة حسنة ليست أحسن لكن حسنة وكل حسن حسب حسب إيمانه لا أنا لا أعرف أحدا خالف في ذلك من السلف لا أعرف أحدا خالف في ذلك قط وجل التابعين يقولون بذلك وتابع التابعين قالوا بذلك وأحمد قا قيل أنه رأى ربه في المنام فما رأيت أحد أن أنكر ذلك قط فمن قال بأن أحد أنكر ذلك يأتينا بالدليل أنا أجهل أن يكون قد ثبت عن أحد من المتقدمين من السلف أنكر هذه المسألة قط طيب قال والإيمان والجنة والنار وأنهما مخلوقتاً يعني من من أركان الإيمان ومن الإيمان الإيمان بالجنة والنار والحق بأن يقول الإيمان بالجنة والنار أنهما مخلوقتان، وهذا فيه التأصيف الرد على المعتزل الذين يرون منها ما خلقت الآن، وقد قال الله تعالى عن الجنة عدة للمتقين، وقال الله عن النار عدة للكافرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عدت أعدت كل هذا في الماضي يدل على أنها مخلوقة موجودة الآن، والدلاء أنها م موجودة مخلوقة كل أدلة جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت العباد يا الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر والنبي صلى الله عليه وسلم الأدلة تثبت أنها موجودة لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فمررت على قصر منيف فقلت هذا القصر لي قالوا لا لعبد من أمتك عمر اسمه عمر قال فوجدت امرأة وفرأيت امرأة وضاءة تتودأ فعلمت غيرة عمر فلما أدخل هذه هذه النبي سلم تكلم عن هذا وأنا مر بالجنة والنبي سلم أيضا في سائر كسوف قال أريد كل شيء حتى جنة والنار والنبي سلم تقدم ليأخذ عنقودا لأنه رأى الجنة فقال لو أخذته لكنت منه إلى يوم القيامة ليأخذ عنقودا من الجنة وتقهقر وتراجع قال وما رايت من تقاقلي ما رأيت كأفضع, مما رأيت كأفضع أو كشد فضاعة مما رأيت الآن على النار من رأى فيها من النار وعظيم النار فرأى النبي السلام النار وهو يصلي ورأى الجنة وهو يصلي وتكلم الله على الجنة وتكلم الله على النار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء قال بأن أرواح المؤمنين في حواصل طير يا يا يعلقون بشجر بشجر الجنه هذه فيها دلاله انهم يسرحون ويطيرون ويمرحون ويتمتعون في الجنه فالجنه مخلوق والنار مخلوق وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ملائكه يسحون في الارض يلتمسون حلق الذكر فاذا وجدوا حلق الذكر قالوا دناكم بغيتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء ثم يعرجون إلى ربهم فيسالوا ما هو أعلم بهم <تصفيق> فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول فيقول الله جل وعلا ما يسألون من ضمن الأسئلة قالوا يسألون الجنة فيقول وهل راوها وهل رأوها هذه فيها دلالة على النار موجودة الآن دلالة على النار موجودة الآن يقول فهل راوها مما يستعيذون يستعيذون من النار وهل راوها فيها دلالة على وجود النار الان هذا رد كما قلنا على المعتزله ورد على اهل البدع والضلال الذين يقولون انها ليست مخلوق أما الجنة والنار فان الجنة قد وصفها الله جل في علاه ما فيها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة حتى انه لما مات سعد ونظر إلى ما امور من أمور الدنيا فقال صلى الله وسلم لا سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها ووصف النبي صلى الله عليه وسلم شجره يعني الخيل اجود الخير تسير فيها او في ذليها أكثر المسيرة كذا وكذا من مئات السنين وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما في الجنة من النعيم دلالة أنه رأى الجنة وما في الجنة والنار كذلك قال الله جل وعلا وعدت للكافرين جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فسمعوا صوت زلزال ضجه فقال الله عليه وسلم هذا حجر كان على حفة النار بلغ القاع الآن من سبعين خريف نزل يتهاوى في النار سبعين خريفا قال وصل الآن وهذه الهزه سمعها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دلاله على وجود على وجود النار وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى منظرا قد أفضع من هذا المنظر عندما رأى النار بأبي هو وأم إذن عدت الجنة للمتقين والنار للكافرين وهما مخلوقتان الآن ويوم القيامة يصبح الموت بين الجنة وبين, وبين النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤت بالموت فينادى يا أهل الجنة فيشري ابونا لنذرون وينادى يا أهل النار فيشري ابونا لنذلون. ف. فيصبح يقال أتعرفون هذا يقولون نعم الموت هذا فيه إشكال نحتاج إلى الإجابة عنه هو الكلام الموت جعله إيش جسمه كبشان والموت والوالموت معنى من المعاني فنقول الله قدير والمعاني يوم القيامة يجعلها الله دل فعلا علام مجسما قرأوا زهرة وين البقر والعملان فالنوم يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامة تاني أو غايا او في القارب من طير سواء فيدس من اعمال الجسم اذا الموت ايضا يجسم على هيئه كبش فيذبح فيزبح في ما بين الجنه والنار ثم قال اهل النار خلود بلا موت يا اهل الجنه خلود بلا موت وهذا حديث صريح في عدم فناء النار ولذلك قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال انكم ماكذون وذلك الله رجال خالدين فيها ابدا سواء في الجنه أو او في النار ثم قال والايمان قول وعمل يزيد وينقص هذه مساله عظيمه جدا مساله الايمان وانا ما ادري تبحرت جدا فيها في الشريعه وفي السنه في البخاري و... وايضا في في الابانه ها في الإبانة وفي ابن مانده و اصول السنه للامام احمد ماذا افعل طبعاً انا اسالكم هل يحتاج أن نتكلم ان نتكلم فيها عشان تعلم السلف ماذا يقولون والخلف ماذا يقولون المشكلة في الخلف انهم حقا تبدلت عندهم الموازين تكلموا لا تكلموا في الايمان تكلموا فيها بكلام اهل البدع وجعلوه كلام اهل السنة وجاءوا الكلام اهل السنة فجعلوه كلام اهل البدع هذا اسوا ما يكون أسوأ ما يكون في الموضوع لو قيل هذا قول أهل السنة وهذا قول أهل السنة لكن ممكن وطبعا لا, لا يمكن السكوت برضو عن هذا لكن أن يجعل كلام أهل السنة بأنه كلام أهل البدعه مصيبة هذه معناها فيها مصيبتان المصيبة, المصيبة الأولى الجهل بقول أهل السنة والجماعة الثاني التجني على أهل السنة والجماعة هذه مسألة اعوص مما تكون لذلك مساله الإيمان مسائل من الاهميه بمكان مساله ليست بالهينه وما ارى اختلافا لا في القديم والله ولا في الحديث من اهل السنه في مساله الايمان والعمل وان التلازم وثيق لا ينفكان بحلم احول بحال الاحول لذلك أنت ترى الصابوني ينقل عن السلف ما يقولون ثم مع ذلك نبين الدلالات بايجاز كما قال الاخ دونا الإخلال والإخوة ترجع للتوسع إما في الشريعة للأجري أو السنة لابن أبي عاصم وكل ذلك مشروح موجود على النت بفضلان الفعلان أو أيضا ليس أصول السنة فقط نحن نتكلم على التوسع ها؟ وأصول أتخاذها السنة والجماعة لكن التوسع في الشريعة والسنة لابن أبي عاصم وأيضا البخاري تكلمنا عنه قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية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 وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وقال يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل وقال سألت ابن حسان وابن جريج والثوري وابن الصباح ومحمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان ومحمد بن مسلم وفضير بن عياد ونافع بن عمر الجمحي وابن عينه جميعهم قالوا قول وعمل وقال سفيان ابن عينه رحمه الله الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم ابن عينه يا ابا محمد تقول ينقص قال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء وقال الوليد بن مسلم سماته الاوزعيه ومالكا وسعيد بن عبد العزيز لا لا هاتل سؤال هذا ثاني فقال له اخوه فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء وهذه السؤال نفسه كأنه فيه لفتة أخرى ما هي لا وإلان لما قال ينقص كأنه يقر بالزياده يا كريم هذه فيها لفتة كأن إبراهيم هذا هو هذا هو الحمد لله ما في واحد صاحي يبقى أنا مش مجنون انا انا اصدقك كان ابراهيم مش نعم لا هو كانه يرى راي الخوارج لذلك قال له يا صبي فصغير العلم هو اهل البدع قال لا يطلب العلم يوم في اخر الزمان إلا عند الاصاغر الاصاغر من هم اهل البدع الأصاغر. قال له يا صبي ينقص لأن الخوارج يرون نقصان الإيمان كفر نقصان الايمان كفر لا يتصورون نقصانا في الإيمان نعم وقال الوليد بن مسلم سمية الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل دلوني على السوق بعوني يشتغلون بالسوق الجواري سوق الجواري هذا قوله مالك والسلف وهذا نقل البخاري ذلك قال لا إيمان إلا بعمل لا إيمان إلا بعمل من يقول بأنه يصح إيمان ويصح في الأذهان وجود الإيمان بلا عمل قد خالف آل السنة والجماعة مخالفة ظاهرة غير منقوصة مخالفة ظاهرة غير منقوصة ولذلك الشافعي نقل الإجماع أجمعه من سبق من العلماء على أن الإيمان قول وعمل زاد الثوري وسنة وأيضا ابن عيينة نقل الإجماع ونقل البخاري قال نقلت عن ألف عالم على أن الإيمان قول وعمل لكن أنا أقول لابد أن ان سعدت تسعد بهذا الأثر لأنه يقول لا إيمان بلا عمل قال لا إيمان إلا بعمل ابن بطة قد نقل أيضا في الابانه قريبا لما قرانا نقل بان اسحاق قال كالمرجاه يقولون ايمان بلا عمل قال من قال إيمان بلا عمل فقد كفر او هذا كفر فشوف انظر الان هذا نقل اجماع عن العلماء دكتور عبد عبدالك الكريم الخدير لو تسمع تسمعون عنه في شرح الموطا سؤال صريح في هذا طبعا هذا كلام ايضا شيخ صالح فوزان شيخ ابن باز شيخ ابن كل المعاصرين يقولون بذلك من اهل السنه الجماعة لما سئل يعني ترك العمل كفر قال ترك العمل شرط في صحه الايمان الشيخ الفوزان يقول العمل ركض من اركان الايمان ولا يصح في الاذهان مؤمن امن بقلبه ولم يتحرك له جوارح ليس بحال ولذلك مالك يعني المفروض نقول من اعلم انتم ام مالك أنتم أم الأوزاع؟ الأوزاعي كما قال إمام ابن تامية لم يأتي في الشام مثل الأوزاع لم يأتي في الشام مثل الأوزاع وهو يقول لا إيمان بلا عمل لا إيمان إلا بعمل كما سأتي قال الوليد بن مسلم رحمه الله سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل الذي يقول إقرار بلا عمل من؟ المرجاء يقولون الاقرار فقط والفرق بينهما بين الجهميه الجهميه يقولون الإيمان الايمان معرفه فقط طيب ايش الفرق بينهما اصلا قول لسان آه. الفرق بينهما ان الجهميه ابليس عندهم كجبريل وانتهى الموضوع ابليس مؤمن ده هو اعرف الا اعرف المعرف نعم ده لازم قولهم هذا لازم قولهم نعم قال ينكرون على من يقولون نفى معرفته بشيء بكفري او مع ذلك خذ هذا لازم قولكم نعم قال ينكرون على من يقول اقرار بلا عمل ويقولون لا ايمان الا بعمل قلت فمن كان طاعاته وحسناته اكثر فانه اكمل ايمانا ممن كان قليل الطاعه كثير المعصيه والغفله والاضاعه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 ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل وقال إسحاق بن إبراهيم تعرفون من الذي يقول بذلك من المرجاء الذين يقولون ذلك لأنهم يقولون وأصلوا وأهلوا في أصله سواء وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قدم بن المبارك الرية الرية فقام إليه رجل من العمر أو الري أو الري لا الذين يرون الخروج على السلطان خوارج لكن هو جمع الاثنين بين أن هؤلاء جهل أو هؤلاء جهل الذين يرون الخروج على السلطان هم الخوارج وهم الأضل فرق أهل السلطان وجماعة على الراجح لأن هناك من يكفرهم والمرجاء هم الذين يقولون إيمان أحد الناس كأيمان جبريل وانت ساتي فضل. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قدم ابن المبارك الرية فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج شوف عباد ما غلبته عبادته على العلم قلنا لا, لا تقل شيخي يقوم يبكي يصلى قل عالم متقن راسخ دع بينه وبين ربه العباد لكن عند الرجوع إليه قل عالم أم لا يتقن أم لا راسخ أم لا. نرجع له أم لا أما عابد دعها بينه وبين ربي ممكن يكون قائم طيلة الليل صائم طيلة النهار وغير مقبول ممكن نائم طيلة الليل وشبعان طيلة النهار وهو أعظم الناس قدره عند الله ما أحد يعلم هذه المسألة مسألة ربانية اتركها لربك لكن هنا ضوابط في من ترجع له ومن لا ترجع له ترجع له أعلم وإلا فقد راجع الأعبد أهل الأرض قتله به دلوني على علمه الارض دلوه على راهب يتعبد للنهار وهو جاهد قناتهم الرحمة الله فقتله دلوني على عالم الارض فكان العالم به النجاة هو هذا فقام اليه رجل من العباد الظن به انه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا ابا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا اخرجه من الايمان فقال لا يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا فقال لا تقبلنا المرجئة المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شر... ابن شر... ابن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح وقال ابن خزيمة رحمه الله سمعت الحسين بن حربن أخى أحمد بن حربن الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حربن الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا هذه المسألة مسألة عظيمة عند أهل السنة الجماعة مسألة الإيمان قول وعمل الإيمان في اللغة التصديق كما قلنا وكررنا أكثر من مرة الإيمان يتعدى بثلاث يتعدى بنفسه يتعدى بالباء يتعدى باللام فصلناها قريبا قلنا يتعدى بنفسي بمعنى الأمان وهذا يسمى تفسير باللازم إذ الإيمان لازمه الأمان الإيمان لازمه الأمان قال الله تعالى وآمنهم قال أطعاما من جوع وآمنهم من خوف فالإيمان إذا تعدى بنفسه كان أمانا ولذلك قال الله لنا في علاه الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أكملوا لهم الأمن فالأمن أو الأمان يستلزم يستلزم الأمان وهذا الأمان أمان القلوب في الدنيا وأمان العذاب والأبد القلوب الأبدان في الآخر فالإيمان يلزم منه الأمان والثاني يتعد بالباء فيكون بمعنى التصديق آمن رسوله بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بلا إلى آخر الآيات صدق فالإيمان الذي يتعدى لا بمعنى التصديق قالوا واستدلوا على ذلك بقول الله للفعلان في إخوة يوسف فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على السياق مصدق لنا وقالوا أيضا بأن التصديق في قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمنت بالله وأمنت برسول الله صدقت بالله يعني صدقت بوجود الله بربوبية الله بلهية الله بأسماء الله الحسن وصفاته الله صدقت برسول الله أنه صادق مصدوق وأنه رسول من قبل رب يدله في علم آمنت برسول الله إذن التعدي بالباء بمعنى التصديق وإن تعدى باللام فيكون بمعنى المتابعة والاستسلام والانقياد وبينهما تلازم وصيغ بينهما تلازم وصيغ فمن صدق لابد أن ينقض فمن صدق فلم ينقض نقض عدم انقياده تصديقه كالقدر عندما قال في ابن عباس القدر نظام التوحيد فمن كذب القدر فقد نقض تكذيبه توحيده فالحق بأن الانقياد هو أصل السمر الأصيلة للإيمان التصديق فمن كان مصدقا حقا لابد أن ينقاد، فإن لم ينقض فليس بمصدق لذلك ماذا قال الله رجال فعلان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما <تصفيق> ولتعلم الترابط الوثيق بين آمنت به وامنت له خذ حديث سلم أنه قال قل آمنت بالله صدقت قل آمنت بالله ها ثم استقم فلا بد إذا كنت مصدقا لا بد أن تعمل ولذلك قال علماؤنا هل التام ركن العبودية والخضوع التام ركن العبودية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لذلك أنا قلت أكثر من مرة لك أن تفهم الآيات بتنوع الآيات في سحره فرعون قال مرة فرعون لسحره فرعون قال آمنتم به قبل أن نادم لكم في الآية الأخرى قال ايه امنتم له قال اذا امنتم به وامنتم له ما الفرق بينهم يقول لا حدث تحدث الاولى قبل الثانيه امنتم به فلما امنتم انقذتم وش الدلاله من الايات ممتاز هم, هم الان على سحر تام ويعلمون الوان السحر فلما نظروا فوجدوا حقيقة الحيه حقيقه العصا تتحول حقيقة لحية صدقوا فلما صدقوا الانقياد التام وهذا أروع الأمثلة التي تبين لك أنه لو كان في القلب لو كان في القلب تصديق وجب ان تجد ذلك في العمل سواء في عمل القلب أو عمل الجوارح صدقوا أن الحية أن العصن قلبت حية فانقادوا تماما قال فخروا سجادا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يبقى إنقاذوا تماما سجودا فقالوا آمنا وترجموا الإيمان بالله بايش ترجموا الإيمان بالقول العمل نعم بعد التلفظ والسجود بالتلفظ والسجود لذلك قلنا لا يمكن أن يتكامل الإيمان قط إلا أن يكون كذلك فاذا الايمان بالله الايمان بالله لله اذا قلت امنت بالله اقول يلزمها امنت لله وهذا معنى الايمان والايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل قال وسنه وبعدهم قال قول وعمل ومعرفه قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالاركان وعمل بالقلب والاربعه اركان الأربعة أركان فمن قال بأنه إذا توفر قول اللسان وقول القلب فقط كان مؤمنا هذا قول المرجع هذا قول المرجع ومن قال إذا توفر إقرار القلب دون التلفظ باللسان فهذا قول غلاة المرجع ومن قال المعرفة تكفي في الإيمان فهذا قول الجامع جمعنا لكم الأخوال بأسرها في مكان واحد وكل ذلك من قول أهل البدع ومن قال إذا استقر قول القلب وقول اللسان وعمل القلب بلا عمل الجوارح تخريج لقول المرجع هذا تخريج لقول المرجاء بل وصفه أحمد وإسحاق وابن عيينه أنه قول المرجاء والصحيح أنه تخريج لقول المرجاء لأن مرجاءة الفقهاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص لكن يتأثر بالطاعة ويتأثر بالمعصيه فكان في قولهم ثمرات توافق أهل السنة والجماعة والمفارقة أنهم لا يرون العمل شرطاً لا يرون العمل شرطاً لا يرون ذلك هذه مفارقة مفهوم؟ ولذلك نحن نقول الأدلة دامغة على تلازم الظاهر والباطن ومن قال بعدم التلازم قد خالف الواقع وخالف النص وخالف إجماع السلف قالوا بتلازم الظهر والباطن إن ورد في القلب إيمان وجب أن يظهر في الجوارح وهذا الذي قال ابن تمية في الفتاوى وهو يقول لا يتصور في قلب امرئ إيمان يدعي بأن الله جعل خلقه وأمره وخلقه للعبادة فلم يسجد لا سجده لم يحج مرة فلا يمكن أن يكون في قلبه إيمان ابدا قلنا حتى في واقع الطب الطبيب نقول له إن كان سمت نبض في القلب قال لابد للحركة من الجوارح ان سكت لا تحرك للجوارح العكس بالعكس والله على بين ذلك حتى أن الله تعالى قال انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت شوف أنا أنا أريد أنا أريد فقط أعطي الخريطة الصحيحة في التعامل وهذه بالايات ومن خالف خالف خالف بلا دليل ومن اتى بالدليل فحي اهلا وسهلا لا سيما ونقل الاجماع على الصحابه او عن الصحابة. التلازم ظاهر التلازم التلازم ظاهر بين بين الباطن والظاهر قال صلى في اصل التلازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كل دلالة واضحة جدا على ذلك دلالة واضحة جدا على ذلك أيضا الله رعا على العكس بالعكس عندما قال عن اليهود ادعوا إيمانا فمن ادعى في القلب إيمان لابد أن ينضح هذا الإيمان على الجوارح فإن لم ينضح فالزعم باير فإن فان وجد العكس فالزعم زائف هوا يا بركه هذا هذهها إيه الراجل ده الراجل ده والله مش, مش لا يحدث هذا نعم والدليل ذلك واضح جدا اليهود زعموا إيمانا وأتوا بما يعاكس هذا الإيمان فماذا قال الله تعالى منكرا ولا مقرا هم زعموا إيمانا فأشربوا في قلوبهم الأجل. فقال الله تعالى بسماء يأمركم به إيمانكم إن كنتم زعمتم ادعتم إيمانا وعبدتم العجل لا إيمان يبقى اذا نقول مرحلتان في الزعم ان يكون كذبا ألا الا تجد اثرا في الجوارح او تجد العكس أو تجد العكس لذلك تفهم هنا قولنا صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والحمد لله أن الأدلة جاءت أن الإيمان انتزع لكنه ما زال في محطة الإسلام طب والمسلم ما علامته ما علامة المسلم هو هذا طب ما هي الأمور التي يجب على المسلم أن يأتي بها الشهادتان باتفاق وإيه أركان الإسلام الإسلام كالخيمة على أركان إذا نزعت كل الأركان قل العمود الوسط موجود وهو الشيء الثاني فين المهندس, المهندس فيها عند في هندسنا المهندس لم يأتي اليوم آه ما ماشي بس الكهرباء غير الليلة ها نريد الهندسة لو, لو خيمة على هذه الأركان جيد وفيها عمود واحد ماذا يحدث لو الأركان قوضت بأسرها هل تبقى الخيمة ما فيش في حاجه واحده بس الشمسيه الشمسيه والشمسيه هذه شمسية والشمسية, شمسية. والشمسية. شمسية. لا والشمسيه لا تقف على اللي لا تقف على إيش؟ على الحديد المنتشر اللي هو اللي ينزل منزله الاركان الاخرى يعني حتى شمسيه مش واقفه على نفس ما في ما احد يستقفع ذلك فمن ترك الاركان ترك الايمان ولذلك انت ترى بان الخلاف قد ظهر في أحد الاركان ظهر الخلاف وسات بقوه في ترك الصلاه ظهر الخلاف في تكفير ترك الزكاه ظهر الخلاف في تكفير ترك الحج ظهر الخلاف في تكفير ترك الصيام انتهى الابد خلاف وارد في الاحد فكيف بالاجتماع كيف بالكل كيف, كيف يكون ايمانا بلا عمل هذا لا يتصور هذا لا يتصور ليس في الذهن تعال هنا بقى للمتهوكم عندما يقول لك يعني انت تقول ان الرجل لو عاش دهرا لا يصلي لا يسمى كافرا طب لو جاء وجاءه في راسي يصلي الجمعه فصلى الجمعة مره ولم يفعل ذلك مره ثانيه اين هذا وين المثل تجدونه؟ غير متصور ولا في الذهن فنقول بأن هذا افترات ذهني ولو حدث ألزمك بأنه لو صلى جمعة سيصلي خلفها جمعات وذلك السلب بالاستقراء قالوا إن وجدت الرجل على الحسنة سترى عنده إيه غيرها أخوات وجدت على المعصية الله مغفر لنا تجد غيرها أخوات وجوبا لازم تفهم ذلك أنا أريد على المخطط فقط في مسألة العلاقة بالأدلة طبعا هذا باتفاق الأمة، الاتفاق الأمة هنا الإيمان، أصل الإيمان كما في حديث حزيفة حدثنا سلم عن الأمانة تنزل أكمله في جزء قلوب الرجال أصل إيمان القلب هذا أصل إيمان أصل إيمان القلب فلابد له من أمور أول شيء الإيمان ده عندي هيكون في حاجة اسمها قول وحاجة اسمها ايش عمل. عمل صحيح قول القلب ان وجد اللي هو قول القلب اللي هو التصديق هذا التصديق وجوبا ان وجد التصديق لابد له من العمل ان وجد التصديق فلا بد ان يوجد معه العمل لا تصديق بالعمل لو كان مصدقا حقا لا على الله لو صدق أن الله هو الرزاق ذو القوات المتين لا, لا أحسن الظن بربي يبقى لا يمكن ولا يتصور أن يكون في القلب تصديق وليس فيه وليس معه عمل التصديق في القلب يجر إلى عمل القلب التصديق في القلب يجر إلى عمل القلب والدلالة على ذلك تراها في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كان التصديق في القلب على الإيمان وجب أن يظهر في التوكل على الرحمن قال وخافوني إن كنتم مؤمنين وأيضا من صدق أحب ومن لم يحب كذب عدم حب عدم حبه تصديقه لذلك قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اهل من الصدق والذين امنوا اشد حبا لله ولذلك انت ترى في معنى قول الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق وصدق به لما حدث التصديق من ابي بكر ماذا حدث بعده ها. امتلا يقينا وتوكلا وعملا فاذا التصديق وهو قول القلب وجوبا يستلزم عمل القلب من صدق بان الله فوق العرش هو بائن من الخلق رزاق وأن الله يحيي ويميت وأن التشريع الذي في قلبه لم يمل إلا إلى ربه لذلك أنت ترى ابن, عباس أو ترى ابن عباس فيما قال انظر صدقت, بقلب صدقت بقلبي بأن الله مالك الكون وأن الله المتحكم في الكون وأن الله النافع الضار خبر هذا خبر عن الله أن الذي ينفع ويضر هو من؟ هو الله؟ وان يريدك بخير فلا راد له وهو القاهر فوق عباده اذن لا نفع ولا ضرر الا بالله وحديث ابن مسعود ابن عباس يا غلام اعلمك كلمات ثم قال له واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامه لو اجتمعت على أن يدروك بشيء لن يدروك بشيء قد كتبه الله عليك فأنت صدقت بقلبك لا ساكن يتحرك إلا بالله ولا متحرك, إلا ولا, يسكن ولا متحرك يسكن إلا بالله لذلك قال ابن عباس من قال لولا البطل سرق السارق أشرك بالله كان شيئا أصغر لماذا أشرك التفات القلب يدل على ضعف التصديق التفات القلب لغير الله يدل على ضعف التصديق لذلك قال ابن عباس أنه شرك فلو امتلأ القلب تصديقا امتلأ يقينا وتوكلا على الله وهذه المصيبة التي نعيشها الآن التصديق عندنا في القلب يقل لذلك اليقين في الله عمل القلب يقل لما يعمل الرجل ليلة نهار أجيبه لما يعمل ليلة نهار المال صحيح طب المال ده الرزق هذا فيها من فلو صدقت هل تكون هكذا كالحمار في الساقيه ما المساله علمت انها من فوق وهذا الذي قاله الحسن علمت يعني صدقت علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيره اطمئن يبقى شوف التصديق على فاطمأن قلبي إذن التصديق يستلزم منه العمل عمل القلبي لا يمكن أن يتوقف فيستلزم منه الجوالح والدلالة دلالات اولا الدلالة عندنا دلالة واضحة جدا ألا وإن في القلب أصدي في الجسد ممتاز في الجسد مضغه إذا صرحت صلح الجسد كله إذا مدار صلاح الجسد على صلاح القلب بقول وعمل فيظهر العمل في الجوارح لا, يخ... لا تخلفان من قال بالتخلف فعليه أن يأتي بالدليل علي ان ياتي بالدليل وهنا يقول الله جل جلاله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله تعالوا تصديق عمل الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قف وجلت تحرك القلب النبي صلى الله اوضح لي صوره اوضح من شمس النهار قال تحرك القلب به اماتت الجسد لانه الخضة بتكون شديدة على الناس تحرك القلب ها تحرك القلب معه ها موت البدن يبقى اذا تحرك القلب لا انا عايز الجميع اذا تحرك القلب اريد اسمع اذا تحرك القلب ما الدليل طالب العلم لا يحكينا رأسا ولا بدليل ما الدليل الا وإن في الجسد مض... إذا صالحت أكمله يبقى تحرك القلب بكلام النبي تتحرك معه الجوارح من قال تتخلف عليها ناتي بالدليل شوف هنا الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر ذكر الله تحرك القلب أنت تنتظر سامعا وتقول سأترقب تحقيق ما قال النبي تحرك القلب معه يتحرك الجسد قال وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته ها هذا ما زلنا وين ما زلنا وين قلب واذا واذا عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يبقى هنا هذه الايات اتم لك التصديق وعمل القلب وعلى رب لان التصديق اثمر لنا توكلا وعلى ربهم يتوكلون ها بسرعه بقى بسرعه ها الذين ربطوا اذا تحرك القلب لابد من تحرك قال الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ماذا قال الله جل في علاه اولئك هم المؤمنون طب من لم يفعل ذلك من من قال بالقلب فقط ليس بمؤمن الحق طب من قال بالقلب وعمل بالقلب ولم يعمل بالجوارح ليس لا حق. قد يقول قائل نعم ليس مؤمنا حقا كاملا طب هذا تقدير منك وين الدليل, وإن الدليل؟ لا, دليل. لا دليل غير حديث القبضة حديث البطاقة وكلها مرضوض عليه كما بينا قبل ذلك إذن لابد أن نعلم هذه القضية قضية عظيمة جدا فيها اجماع الصحابة اجماع العلماء من نقل الاجماع ها الشافعي ها من ها البخاري طيب الاوزاعي اسحاق احمد كل هذا كل هؤلاء من فحول اهل السنه والجماعه يقولون بذلك لأن هذه دلاله على العلاقه بين في قول العلماء الإيمان قول وعمل، فأقول قول باللسان، والقول باللسان وجوب التلفظ بالشهادتين، لقول الله لفعلاء قل آمنت بالله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، ولقول سلم يا عم قل لا إله إلا الله، وحجك به عند الله، ودخل عمي فقال يا عم قل لا إله إلا الله، وايضا قول باللسان وقول باللسان وقول بالقلب والقول بالقلب هو التصديق الذي جاء بالصدق وصدق وصدق وصدق به هذا الاصل ولذلك قال الله لابراهيم الانسان شوف التحرك نفس الامر عجيب والله لا بد ان ترى اثرا من هنا ومن هنا قال ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال ايه شوفنظر يعني قال لم تصدق قال بله صدقت قال ولم تؤمن قال بله ولكن ليطمئن قلبي والباقي نفسه والباقي من الشعر نفسه في كتاب شعب الإيمان يرد على ش لأنه أصلاً الباقي عنده لوثة ليست المسألة متمكنة معه قال إيش قال وهذه دلالة على أن أن التصديق يزيد وينقص اصل التصديق يزيد وينقص لان ابراهيم قال ليطمئن قا فارتقى التصديق الى الاطمئنان هذا بالنسبة لقول القلب قال وعمل عمل بالأركان عمل بالقلب وعمل القلب ركن من اركان الايمان كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وايضا وخافون كنتم مؤمنين والمحبة أصل كل أعمال القلوب وهي أصل كل أعمال الجوارح لقول الله تعالى ومن الناس ما يتخدم دون الله أندادا يحبونهم كحب حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أيضا العمل عمل الأركان أو عمل الجوارح وهذه أصول هذا هذه المسألة قبل سلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله لا سيما وأن الآيات جاءت تثبت ان الايمان الحق بالعمل قال الله جل في علاء في سورة الحجرات اخر سوره الحجرات ماذا قال لا المؤمنون ديننا امنوا بالله ورسوله ثم ها اكملوا ها ثم لم يرتابوا اكمل اذا فلا فلابد من العمل نعم ايه سوره البينه وما أمر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله اكبر الله يحفظك نعم فسمى العقيده بالتصديق والعمل وعمل الجوارح هو دين قيم هذه فيها دلاله على ذلك ثم ذكر بعد ذلك الايمان يزيد وينقص وهذه من عقيده اهل السنه والجماعه وللانصاف ورد عن ابن المبارك وغير ابن المبارك قال من قال الايمان يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء قال ابن المبارك من قال الايمان يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء قلنا نعم ولكن الذي قال الايمان يزيد وينقص وليست الاعمال شرط فيه له شبهه ارجاء معلوم بهذا ولذلك التبرؤ من الارجاء ان تقول الايمان يزيد وينقص لانهم يقولون ايمان احد الناس كايمان جبريل والإيمان يزيد ونقص هذه بالأدلة من الكتاب والسنة وإجمعها للسنة نشتازي بعض الأدلة فيها وإلا فقد أوسعنا, أوسعنا الكلام فيها في غير ما هذا الموضع قال الله جل في علاء ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال الله جل في ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال الله جل في علاء نعم قال الله جل في علاء أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم بين زيادة الإيمان عندما قال أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقا وخيركم خيركم لاهلي وأنا خيركم لاهلي وأيضاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزيادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغ الإيمان الصرية لبلغه بلغه احد هؤلاء الرجال لو كان الإيمان الثريا ها وقال النبي محمد عمار إيمان، وايضا في الرؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم فراى عمر بن يصير بقميص يجره قالوا ما أولته لأنه وراء القميص يصل الركب يصير الحق الصدر ووجد عمر بقميص طويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ها قال أولته بالدين يعني بالإيمان قد يأتي الدين ويقصد به الطاعه ويأتي الدين ويقصد به ها الدين الإسلام ان الدين عند الله الاسلام وقد ياتي الدين ويقصد به الطاعه هذا ما اوله بعض العلماء بقول سلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق الإسلام من ربما قال المقصود بالدين هنا هو الطاعه يمرقون من الطاعه وهم يمرقون من طاعه الأولاد ويخرجون عليهم هذا هذا التفسير عند جمهور العلماء وبعض العلماء جعلها على ظاهرهم وهذا في الخلاف في الكلام يعني الحكم على الحكم عن الخوارج وان كان الأصل والحق بأن الخوارج الرارح عند جمهير العلم ونسب ابن تيميه للجمهير بأنهم قالوا بأنهم ليسوا بكفار وهذا قاله الخطابي ولذلك استدلوا, استدلوا على ذلك بقول علي بن ابي طالب قالوا كفروا قالوا من الكفر فروا قالوا هم منافقون قال المنافقون لا ياتون الصلاة إلا وهم كسالة قال ما تقول فيهم قال أقول إخواننا بغوا علينا بهذا هذه الزيادة والنقصان في الكتاب النقصان أيضا قال الله جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وازداد الكفر نقصان في الإيمان الكفر نقصان training وازداد الكفر نقصان في الإيمان وأيضا قول الله تعالى فأيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين امنوا فازادتهم إيمانا وهم استبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض ها فزادتهم رجسا إلى رجسي فزادتهم رجسا إلى رجسي ما رد على من قال بأن مالك قال لم أرى في كتاب الله إلا الزيادة فقال الإيمان يزيد وهذا قول الخوارج فقط وليست المسألة هنا موافقة للخوارج مالك اجتهد اجتهادا فأخطأ وإن كان بعض المالكية ينكرون ذلك عن مالك يقولون مالك يقول بقول الجمهور أو بقول أهل الجماعة الإيمان يزيد وينقص وأما الأحاديث النقصان فكثيرا من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد أو للب الرجل الحازم من كنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فاني رأيت كنا أكثر أهل النار فقلنا يكفر قال فقلنا علامة أو لمة فقال يكفر فقال فقلنا يكفرنا بالله قال يكفرنا العشير ويكفرنا إيش؟ النعمة يكفرنا العشير ويكفرنا النعمة هذا الحديث فيه دلالة على النقصان شوف شوف بركة. قال رايت من ناقصات عقل ودين كلامك صحيح ويبقى فيه ضابط أن ذكر الكفر فقط دلالة على النقصان أنا ما أنكرتش عليك لكن هو كنت أريد التصريح أولا من اول الحديث وبعد ذلك اللازم قال يا والكفر نقص نقص الإيمان إذن الإيمان يزيد وينقص ولذلك كان الصحابة جميعا اتفقوا هي بنا نؤمن ساعة أولم يكونوا مؤمنين بلى معناها نزداد إيمانا بذكر الله لأن لا في ممتاز نو قال نافق حنظله فقال للمسلم ساعة وساعة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 والمدارس قال فقمه يرج محمد عباس ان يذهب مذهب الخوارج قال عبد الرحمن ما تقول في مازن واشرب الخمر باخرجه من الام قال لا اخرج منهم قال قال كبر السن وصرت كبرته او كبر سنه وصرته وصرته مرجئ شوف هذه دلاله على مساله لابد الفت الانتباه اليها ما هي من المتكلم ما لا اراه نعم جزاك الله خير في مساله اخرى الفت الانتباه اليها مهمه جدا نعم وممكن التوفيق من الله نعم اللي بجانب صبري نعم كلما يكبر هو بيقول له ماذا تقول في الرجل زنى وسرق, وسرق خرج من الإيمان قال لا لا أخرجه من الإيمان قال كبر سنك وصرط مرجئ لأنه يريد يقول له إن زنى سرق فهو خرج من الإيمان أنا أردت ألفت الانتباه لشيء والحق هو هذا من علامات أهل البدع من علامات أهل البدع اتهام المخالف من علامات أهل البدع اتهام المخالف وس وسرعة الانتقاص من اقدار الفضلاء فشوف هذا عالم النبيل فانتقص منه قال كبر سنك وصرت إيش مرجئة مرجئة من المرجئه ولذلك قال غائر العينين إلى النبي العدنان الذي هو أمين من في السماء قال له يا محمد اعدب ان هذه ها إن هذه قسمه لا يراد بها وجه الله او محمد صلى الله عليه وسلم يقال له مثل ذلك لكن هذه علامات اهل البدع فمن علامات اهل البدع الانتقاص من اقدار الافاضل ومن علامات اهل البدع اتهام المخالف بالبدع او بالفسق هذه من علامات اهل البدع انه يتهم المخالف له بالبدعه وهو فعله ذلك فذلك كل الناصبي يتهم الرفضيه والرفضيه ينتهم الناصبي اما اهل السنه والجماعه عدول المخالف له ينظرون في مرتبه الخلاف اي الخلاف ام لا يسع فان كان يسع وضعه في موضعه كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطا وقول مخالفي خطا يحتمل الصواب ولا يفسد للود قضية. اما اذا كان الخلاف في اصول الاعتقاد بالادله الظاهره فهنا لا بد ان نقول قال بقول اهل البدع اجتهد فاخطا ان كان من اهل السنه وعاش على اهل السنه ووافق قوله قول اهل البدع لا نبدعه لا يجوز لا نبدعه بل نقول وافق اجتهاده قول اهل البدع فنرده عليه ولا ناخذ به ونظهر ضعفه ولا نبدع هذا فعل أهل السنه والا وإلا قد كان من كثير من الصحابة من العلماء ذلك بعض الرواة كان قال له قال له كلمة كلمة شديدة فيها قصف فقال العلماء من الجرح والتعديل قالوا وكانها هفوة هفوة ولا يؤخذ بها أو ولا يؤخذ بها وما جرحوه بها هذا حسن النظر بالعينين الجميلتين إن كان رجل من أهل السنة وجماعة وافق قوله قول أهل البدعة لا نبدعه إن عاش ظهراً لأهل السنة وليس هذا من عنديات نفسي. البخاري المروزي المزني صحيح التبري الطبري قالوا الإيمان والإسلام سواء هذا قول من؟ هذا قول الخوارج قالوا الإيمان والإسلام سواء وهذا قول الخوارج هل أحد يستطيع يقول البخاري من الخوارج قطع الله لسانه وأصم الله الآذان من سمعت ذلك لكن نقول وافق اجتهاده اجتهاد وافق اجتهاده القول فنرد القول عليه وهو من أهل السنة والجماعة وهو من أهل السنة والجماعة هذا أصل اصيل في ديننا فلما قال له ذلك صرت مرجئا لأنه لم, لم يخرجه من الإيمان قلنا هذه فعل أهل البدع والضلال لذلك نقول هو مستند من سلم لا يزني زين حين يزني لكنه خرج من الإيمان ونزل إلى دائرة الإسلام لأن ابن عباس قال عند زنا قال الإيمان يكون فوق أو وهذا لي لا ليس محل الاستدلال أيضا فيما نرد عليه أنه لم يخرج من الإيمان قال أين الدليل الذي يدل على أنه لم يخرج من الإيمان بالزنا يعني لم يخرج خروجا كليا قلنا قول وسلم عندما ذهب ورجع لابي ذر قال جاءني جبريل الانفا فقال لي من مات من امتك وقد قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنا وان سرق وان شرب الخمر قال وان زنا وان سرق وان شرب الخمر وعلى رغم انف ابي ذر وعلى رغم انف ابي ذر هذا واضح جلي وأصل أصيل عند أهل السنة والجماعة لا. لا هو ابن عباس هو الذي قال في حديث لا أذن الزانحين أذنهم مؤمن الإيمان فوقه وكذل الله. قال رحمه الله ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر, صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب, ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار وهذا الكلام على مسألة اعتقاد اهل السنه والجماعه في من يقع في الكبار وهنا يريد أن يقول المباينة بين اعتقاد أهل السنة والجماعه وبين اعتقاد أهل البدع والضلاغة فالخوارج يكفرون بالمعصية وينظرون بعين عوراء والمرجئه يجعلون حديث الوعيد متقدمة فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وأهل السنة والجماعه ينظرون بعينين جميلتين يأخذون الحق من هنا والحق من هنا ويستردون إليه فيقولون العاصي الذي أذنب فإنه لا يخرج من الإيمان إلا إذا دل الدليل أوضح من شمس النار على خروجه من الإيمان وما زال في دائرة الإسلام وإن أتى كبيرة أو أتى صغيرة الأصل في ذلك أن نقول قسم الله في كتابه وقسم الله في سنته المعاصي إلى كبائر وصغار وقال الله جل في علاة إن تجتاني ما تنهون عنه مكثر عنكم سياتكم فسم الصغيرة سيئة وسم الكبيرة كبيرا وقال الله تعالى في علاب الذين يشتربون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إجتاني بالسبع الموبقات الكبائر السبع إجتاني بالسبع الموبقات وهي الكبائر التي قادك راه النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات والحق بأن نقول المساله في الإيمان بالكبائر الذي فعل الكبيرة قال بعض ال بعض اهل الإله... السنه والجماعه يخرج من دائره الإيمان لا يسمى مؤمنا يسلب منه اسم الإيمان لقول الله جلال يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قالوا خرج بكبيرات من الإيمان إلى الفسق صنب كما قال الله تعالى: فعلا بئس الفسوق بعد الإيمان وجمهور أهل السنه الجماعة يقولون يسمى مؤمنا لكن يقال مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بتوحيده وإسلامه ناقص فاسق بكبيرته مؤمن بتوحيده فاسق بكبيرته واعتقاد ان السنه الجماعة عدم خروج أحد بذنب فعله الا ان ياتي و نيات كفرا واما حديث الوع... الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزد الزاني ناسيه وهو مؤمن قول صلى الله لا ترجعوا بعد كفاره يضرب بعدكم القباب بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم بامتي هما بهم كفر ان يحل الميت ذكر من يحل الموت والفخر بالاحساب والانساب قول الرسول من غشنا فليس منا قول النبي صلى الله عليه, عليه برئه الذمه ممن جلس بين اظهر المشركين كل ذلك محتمل يعتري الاحتمالات وعندنا محكمات والمحكمات قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الله ومات على ذلك دخل الجنه قال له وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وان شرب الخمر وعلى رغم أنفاء بزر وقول للمسلم من كان آخر كلامه لا إلى أهل الله دخل الجنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي شرب الخمر وجاء خالد بن الوليد في جلده فقال لعنة الله عليك ما أكثر ما يتبك فقال للمسلم لا تلعنوا مع ما قال لعن في الخمر عش لا تعين عليه شيطان ما أراه أكمله ما أراه إلا يحب الله غلب عين الرجال الغرض المقصود بأن هذه الأحديث المحتملات وعندنا أحديث محكمات ومن تمسك بهذه المحكمات من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قلنا له لابد أن تعلم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ليس معناه أنه يدخل دخولا أوليا لأن الله تعالى قال وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخرا سيد هؤلاء في مشيئه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من هذه القاذورات من شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقيم عليه الحد فهو كفاره الله وإن لم يقم عليه الحد قال فهو إلى مشيئه الله فهو إلى المشيئة إن شاء عزبه وإن شاء غفر له فاعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه عاصم بكبيرته فاسق بكبيرته مؤمن بتوحيده وعند احمد يخرج من دائرة الإيمان ينزل دائرة الإسلام فهو ما زال, ما زال مسلم لكن لكن يصلب عنه اسم الإيمان الحق بأن نقول هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة مبينا لأهل البدع والضلال لأن أهل البدع والضلال كما قلت لا ينظرون إلا بعين أوراق. لذلك العينان الجميلتان ينظران فيجدان التوحيد يقولون محل الإيمان والعين الأخرى تنظر فتجد كبيرة من الكبائر فيقولون فسق وبعد عن عن الإيمان ثم قالوا يجتمع في المؤمن بر ومعصية طاعة ومعصية إخلاص ونفاق كفر وإيمان بشرط نفاق لا يخرج من الملة كفر لا يخرج من الملة والدلالة على ذلك الواضحة في الجامع بين الأمرين في رجل واحد ويكون مؤمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث في رواية أخرى اربع من كنا فيه كان منافقا خلص أو كانت فيه خصلة من خصال النفاق كان كان فيه خصلة حتى يدعى يبقى فيه خصلة من خصال النفاق لكن الأصل عنده الإيمان وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة نكمل إن شاء الله إلى العقيده للغد نحن على مشارف الانتهاء بفضل الله رفعلا بفضل شيخ أنا تحت أمرك الآن ترك العمل كليتا نعم من نوقد الإيمان ما هو الكلام ترك العمل الأصل فيه العمل هو الكلام على الأركان يعني أصل العمل الذي يقال به أنه قد خرج من دائره الإسلام الأركان أنه ترك الزكاة والصلاة والصوم والحج ممتاز ما إيش فيها ما إحنا قلنا أنت ما استمعت لي لما قلت قلت جاء الخلاف على ترك الصلاة والخلاف على ترك الزكاة والخلاف على ترك الصيام والخلاف على ترك, والخلاف على ترك الحج ورد خلاف بعضهم يراه مرتدا وعضهم لا يراه مرتدا فانا اقول لو تركها كلياتا تفضل لا الاجماع ناقل الشافعي قال الايمان قول وعمل وزنه لا الاجماع على ذلك لا فيها الاجماع قال, قال فيها الشافعي قولا فصلا قال وهو نقل مالك انت قرأت ما قرأ أمامك قال قال سعيد العزيز ومالك والأوزاعي قال ولا إيمان بالعمل لا إيمان بالعمل فالحق لا يقال هناك خلاف في ترك العمل أنا لم أجد خلافا بحال على ترك العمل اللي قال بذلك يأتينا بقول للمتقدمين قد قالوا ذلك ما في إلا متأخر الشعير هم من أقول ذلك خلينا مع الأخ الأول ممتاز قول سلم فيقبض الله القبض فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط صحيح أنا سأسألك قبل أن أجيب سؤالا لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل غير تصديق القلب توافق على هذا لأن أنا امشي معي في السؤال اسمعني بس اسمعني امشي معي في السؤال بعد اذنك عشان نصل للطريق صح ولا لا أنا وأنت يعلم الله عايزين نريد الحق فأقول لك لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط شاملة ولا ليست شاملة شاملة صح ولا لا إذن هو قال من قا قال الله قال فيشفع رب العالمين فيقبض قبضه فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قد قلت لك هل المسألة على المعرفة ستقول لا لأن الحديث جاء من قال يبقى ذكر القول, القول عمل فهمني يبقى إذن لم يعمل خيرا قد هي في نفس السياق ليست على بابها لأن أهل اللغة اتفقوا على أن القول عمل هذه وحده الامر الثاني لم يعمل خيرا قط لم يتوكل على الله لم يخف من الله لم يحب الله لم تكن له انابه لله تقول بهذا ها لكان كافرا اذا انت تقول لم يعمل خيرا قط الا عمل القلب شو. حبيبي الان نرجع ثاني نرجع ثاني في المناقشه لم يعمل خيرا قط هذا عموم ولا خصوص الكلام بيني وبينه أصليا أصليا لا لا خلينا أصليا لم يعمل خيرا قط العمل هنا عموم ولا خصوص لا ت... جزاك الله خير لا هو أصليا عموم. عموم فأنت إيش هتفعل عموم يعني ما في أي عمل أنت تقول لا لا أقبل لابد من عمل القلب فانت استثنيته الان تستثني عمل القلب واستثنيت القول لان القول عمل ولان الحديث جاء به مفيش كلام لان الحديث قال من قال لا الا الله صح قلت لك ما دمت قد استثنيت يبقى قول النبي سلم لم يعمل خيرا قط لم تكن على بابها يعني ما سأقول لك اين مقصود بها لم تكن على بابها يعني هذا العام خصص سينخص ساقول لك وليما خصصت والاصل عدم التخصيص ستقول خصصته بالدليل ساقول لك وانا ساخصص بالدليل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا ونا ومصرط فمن تركها فقط كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فانت ان لم تاتي بالخمس هدمت البنيان وهذا مخصص ولذلك انت ترى في حديث الشفاعه الطويل اللي فيه لم يعمل خيرا قط قال فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يزكون معنا الملائكة قال يخرجونهم بما يعلمون منهم اللي هو إيه مش العلامه اثر السجود النار حرم عليها أن تأكل أحدا صلى يبقى هناك, هناك من صلى وزكى وهو في النار غلبت سيئاته على حسناته يبقى إذا ليس على بابه يبقى لا يصح دليل لم يسلم من المعارضة لم يصح دليل فقط وصلت انت استثنيت عمل القلب لما انا اقول لك لما لابد حتقول تقول وت... وعلى الله فتوكلوا ان كنتم امني ساقول لك وانا ساقول بالادله بني السماء الخمس من تركها فقد كفر انتهى فاستثنيت انا ذلك ايضا عمل الجوارح فهمتني مفهومه غير مفهومه لم هو لم ي... لا لأنه معتقد اعتقاد نائم عليه ولو تحرر لانتهى الأمر المشكلة الكبيرة إن إنسان يعيش على اعتقاد صع... صعب جدا تهزه إلا الإنصاف هنا بيجلس مع نفسه وينظر في الأدلة هي هذه انا ما اتهمت هو بيقول لي لم يشفي الصدق قلت هو معتقد اعتقاد نائم عليه أنا طب لحظه لحظه هذا بيني وبينك بيني وبينك والله شاهد انت تعتقد هذا ولا ما تعتقد تعتقد ان تارك العمل كليا في الجنه ليس في النار شكرا شكرا اجب عليا اجابه وجيزه بالله عليك لا لا مش جدال لا مش جدال انا بس ممتاز وانا اجبتك انا اجبتك انا, أنا اجيب عن كلامي قلت له هذا اعتقاد أنا أنا نفس الأمر لو أنا اعتقدت اعتقاد وعشت عليه زمنا وجيت أنت في في درس تكلمت بكلام يخالفه أنا كيف عن اليك أو انقاد لك في كل هذا وأنا عايش سنين بدرس هذا تفهمني هذا ليس عيب او أن أنا عيب هذا كلام أنا أقول ما دمت قد اعتقدت شيئا تعرف حضرتك أنا عشت زمانا أعتقد أن مس المرأة انقدرو فكنت احرم على نفسي اركب باص واركب واركب ميكروباص واركب ما في امشي في الشارع جنب الرصيف لماذا لان لو اليد جت في اليد اذهب بتوضا واذهب أت... حبوش من كتر الميه فهمني؟ وتعبت جدا حتى تركت هذا المذهب جدا مع ان الدليل امامي لكن جلست ابحث عن تضعيف الحديث وقعت فيما وان الناس عنه اعتقدت اولا فكل دليل جاء مخالف الاعتقادي لا لا اسلم له تسليما يعني هادئا انت فهمني فهذه لست منقصة ابدا بس انا بقول انا الان بميزان العدل انت استثنيت فدع لغيرك يستثني او قل استثنائي بدليل ولا دليل لك الاستثناء فهمني او تقف تمحص النظر تفهمتني؟ لأن الاتفاق إن لم يعمل خيرا قط لا يستعلم بها تفضل <تصفيق> <تصفيق> لا لو صلى وصام وزكى وحج خلاص أتى بعمل في إيه ما هو أتى بالعمل هو الآن تفهم ديه حضرتك لو صلى ولم يصم ولم يزكي أتى بإيه برقنين وهو على شفير هلكة لان الخلاف في الصلاه في الزكاه في الصوم وفي الحج لكن اتى بعمل نحن بنتكلم عن رجل ترك العمل كليته انت حضرتك زي المسلم على المقهى يقول ما دام النيه بيضه وطيبه خلاص بقى العمل لا ينظر الله اليه فهمتيني حضرتك دل النقاش حول هذا ليس حول رجل صلى وترك الصيام او صام وزكى وترك الصلاة في الخلاف المعروف بين العلماء في ترك الصلاة تفهمني؟ المهم لا على رجل قال آمنت وصدقت ولم ينقد ما صلى لله ركع ما تصدق بصدق ما طاف شوطا. من يقول لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان بالتصريح في أكثر من موضع من من كتاب الفتاوى وفي الإيمان الأوسط في كبير. الكبير فهمتني حضرتك؟ ده تصور المسألة نعم. ما هو هو يا شيخ أنا أعمل أنا, أنا مأتول في, في لم أعمل خيرا قط أنها ليست على بابها والحديث في مستد احمد صريح أخذ رجل إلى النار فقال ما عملت قال لم أعمل خيرا قط غير أني لي عمال فأقول من كان محصرا فتجاوز عنه ومن كان ميسورا فيسير عليه فقال الله انا احق بذلك منتي. يبقى عنده عمل ما عنده ما التوحيد والصلاة نعم نعم ما ستأتي على ترك الصلاة نعم بس ممتاز هات لي بقى رجل صلى ركعة وسبق الصلاة وطلع منه وسأه وترك السلوات لن ترده نحن قلنا من له حسن فله اخوات لا يمكن أن ترده لأنه لما الناس بيفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما مغلوطا من لم تنهه صلاته فحشاء المنكر فلا دي معناه هايش العام بيفهموها كيف ها انه لو بشاف سجاير يا عم ما تصليش لأنها لم تنهك صحيح لا ده المعنى صلي لأن الصلاة في نهايتها ستنهك، لأنه كلما صليت ارتفع مؤشر الإيمان وانتقص مؤشر العصيان، ها. أنا عم ضعيف ما معنى المفهوم الناس فاهموا إيه؟ فايمان إيه؟ مغلوطا ويكون الفهم الصحيح كلما تعبت كلما زاد الإيمان فإذا زاد الإيمان نقص العصيان. على الآية. زك بالخير. حتى لو جيت من الطابق غير الخامس. حتى يعني لو ما أتجش بالأب... بالمباني الخمس. وقتا... غيرها ممتاز. يعني رجل ممتاز. لا يصلي ولا يصوم ولا يحج بس يبر الوالدين. صحيح؟ ليس بمسلم. الكافر من أبر الناس بالوالدين. لا بد. لأن انت الله تعالى قال لك عندك إسلام وعندك إيمان وأركان الإسلام وأركان الإيمان هذه هي محل الديامة المشيط بيشكلوا على أركان أخونا عكسوا إسلام حضورة الحديث لأن الخلاف وقعت <تصفيق> من ترك الصلاة والصيام والمكان فقالوا إذا ثلاثة وقعت الأربعة إذا ثلاثة الأربعة لك أوه ده عجب أو ده عجب يعني لو طرأ لو الخلاف وقع في الصلاة ووقع في الصيام ووقع في الحج ووقع في الزكاة بمعنى ذلك الخلاف في الأرباع ايش لا لا عشان في خلاف هذا طبعا هذا فهم مغلوط ليس فهم سديدا الخلاف ظهر في الاحاد فكيف ان ترك الكل والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام فذي أركان الإسلام وأركان إيمان فالدين واقف عند الإسلام هو لأن الدين مراتب ثلاثه إسلام إيمان إحسان الإحسان ما فيش فيه كفر طبعا دعك من الاستحلال تكلم ليس لكن الإسلام والإيمان فيه الكفر لو ترك رقنا من أركان الإيمان فقد كفر كما قال رجل متهوك قال من قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بمحمد وآمن بأي نبي دخل الجنة هذا قال قال رجل سمى نفسه فقيها او ادعى له الفقه قال بذلك جعل الايمان بمحمد اختيارا لا اجبارا هذا لا, لا يمكن بحمل أحوال ان تقول بان هذا مؤمن اختل ركن من اركان الايمان عنده لا يوم أحدكم احدكم حتى اكون احب إليه من والدي وولدي والناس الناس اجمعين وايضا اركان الاسلام ان ترك الأركان المباني الخمس فليس بمسلم وهذا كما قلت من قال فيه خلاف فعلي اناتي بالبيان فيناتى بالبيان وعنده الدليل سمعنا واطعنا من لم يكن عنده الدليل فلا الشبه والاحتمالات حتى كثير ممن يتبنون اشياء ليست من عقيده السنه والجماعه لو أدل كثير عليها لا تجد احدا يتكلم بقول الا وله عليه دليل ابدا لو قالها وايش فيها هذه انت ايش تقصد ما افهم منك طيب انا احكم باسلامي ويعرض عليه الشرائع فان ابى خرج فلا بد ان يقبل الشرائع شوف شوف حتى المنافق قال اليس يصلي رأيت قال بحولو وبيقول له داني او داني او قال او داني او داني او داني او داني ما داني او داني او داني او داني او داني او داني او داني او داني او داني او داني مالها نواقد الإسلام المباني الخمسة المباني الخمسة فمن قال لا لا الا الله ولم يأتي بالمباني الاربعه كيف يكون مسلما قوض أركان الإسلام بني الإسلام كلام النبي هنوديه وين بني الإسلام, يبقى الإسلام البناء الكاملة على الخمس بني الإسلام على خمس ما له حديث أسامة تعالى هذا حديث بالله عليك فهمني فيه يا فيا كريم لا تكلم لعلنا انا وأنت نصل إلى الحق معك المساحة كيف شئت بس سمع اسمع لي أرد على الأخ وتحت أمرك بعدها الآن أنت قلت اسامه صحيح اسامه ماله ما نحن فيه اسامه قال لا اله الا الله فقتله الكافر قال لا فقتله يعني لا تصح ان تقول طم ولم يأتي بالمباني وفين الوقت عشان يأتي بالمباني قال لا اله الا الله فقتله ليس في النزاع هذا الحديث ليس في النزاع فهمت هذا هو والا فانسلم دخل الرجل وارهه مسلم بعد ما صلى قال تعال ليه لم تصلي الا بمسلم جعل علامه الاسلاميه تفضل شيء اتينا اتينا بهذا انا رهن اشارتك قل كل لي بسند صحيح في كتاب كذا من اهل السلف من المتقدمين قال تارك المباني الاربعه ليس بكافر اتني به وانا والله انقادوا لك منصاعا وأبينه وانصافا اقول إذن قد ورد الخلاف على طول لابد إذا أتيت بنقل عن السلف من المتقدمين أقسم بالله أزعين لحضرتك واقول نقل سابت اذا المسألة فيها خلاف فهمتني حضرتك لكن إن لم نأتي وورد الكلام كله عن السلف نمقال ما بين الأربعة أصل الإسلام فلابد أن نرجع لكلام السلف صحيح ولا لا؟ من أعلم نحن أم هم؟ أنا أسألك أنت نحن أم هم؟ بس هو هذا وده هذه عقيدتنا صحيح ولا لا علمنا اللي نتعلمه هو هذا ما كان ما جاء عن السلف عن السلف سمعنا وطعنا ما قلنا فيها فيه اختلاف <تصفيق> هنا الآن حبيبي ما مش ما هو مشيت أقول تاسع النايمين الناس دي بس حبيبي وارد الخلاف في الصلاة في الزكاة صح كده الخلاف في أحد هذه المباني فهمني وارد الخلاف في أحد المباني فما بالك في الأربعة فهمت يبقى الخلاف سنتقر إلى أي الاتفاق فهمت هذا هو ده هذا عجيب أن تقول قد ورد الخلاف في الأربعة يبقى لو تركهم كلهم يبقى إذن المسألة في خلاله من منه ده هو ده في اتفاق لان احنا قلنا رجحنا انه لا يخرج من الملة اذا لم يصلي طيب يأتي سالة يقول رجحنا انه لو خرج من الصيام فهو كافر يبقى لابد من قول من الاقوال انه هو سيخرج سيخرج بقول فيش هاي ما هو العمل اي عمل لحظة اي عمل ممتاز اي هنا الان فهم الكلام اي عمل ننظر بس بس حضر ما هو سؤال انت ما كملش السؤال لا هو قال عمل فانت الان ليه ما تخصيصه بالمال الاربعة انا فهمت سؤالك لذا كنت بقى وجيب فانت قلت لسه ما كملتش لا ممتاز. ممتاز هنا عم نقول طيب العمل احنا عندنا في الاعمال ان السلام بينها حتى قال قال السلام في شجعة لمن بضع وسبعون شعبا ومن الاعمال صحيح اعلاها لا اله الا الله وادناها امطة الاذى عن الطريق صحيح وكما وصف ابن تيميه قال ومن الاعمال ما يكون مؤثرا تاثيرا بالغا في ايه في الشهادة في اللواء الاصل ومن الاعمال من يكون بعيدا فلا يؤثر تاثيرا ها مؤثرا لا يكون مؤثرا فيه في الاصل لكن ممكن ياثر في الكمال فالعمل عندنا اصل ومكمل والذي يؤثر في الاصل هو الاصل والذي يؤثر في المكمل اللي هو البعيد وادناها اماطه الاذى لذلك بحثنا عن الاصل الذي يؤثر في الاصل فما وجدنا الا المباني الخمسه بنص صريح من النبي بني الاسلام على خمس يبقى لو لم يكن الخمس موجوده انهدم البنيان فهمتني حضرتك ولذلك ابن القيم لما اراد ان يميل القول لتكفير تارك الصلاه قال والصلاه و... و... اقرب ما تكون للا اله الا الله فنزعها يؤثر في إيش؟ في هذا الاصل فهمتني حضرتك فيبقى اذا المساله على ايه على انه ليس كل عمل يخرج به المرء تركه يخرج به المرء من الملل ابدا وليس كل عمل يعمله شوف الصدق من أعمال, من أعمال المؤمنين صح؟ ممكن تجد كافرا صادقا صحيح؟ في خاصة من خصال الإيمان لكن الأصل عنده إيه؟ ذاهب سأتكلم على الأصول التي تؤثر في الأصول فأنت الآن مجالك مجال أعطيك أنا المجال هذا أن تأتينا بقول نقلا عن السلف قال ذلك وأزعنه لك وأقول المسألة خلفيه طبعًا هو السلف دي معنى ايه؟ معناه ابن عبد الهادي ابن تيميه ليس من السلف السلف اللي هم من المتقدمين اما الاربعه وتحت فهمتني؟ فلو كده اذعنه ولا اتحرك انكار احسن يبقى اذا المساله واقفه على ايه؟ على نقل حضرتك تحت امرك ما انا بينت لك يا حبيبي اهو الان ما أنا أجبت لك الإجماع على العمل كليتا فأنت تعلم أن السلف لما تكلموا في العمل تكلموا في العمل بأن العمل منهم هو أصل ومنهم هو إيه مكمل وده ورد في كلام السلف صحيح ولا لا انتهى ولذلك أنت ترى ممكن أنا بقى اجيب لك الإجماع من إسحاق والأوزاع وغيره قالوا على الصلاة ثم قالوا في العمل كليتا فهمني هنأو لو لم يعمل يكون مؤمنا وناقل ابن في الإيمان في الإيمان في الكبير وفي الكبير أو الإيمان الأوسط قال في ابن تيمية الالقولة دي خلته لك فلم يسجد لا يسجد لم تصدق لا يصدق وتكلم على هذه المباني ودورت ابن تيمية قال يعني مسألة المسألة اللي هي مشهورة اسمها جنس العمل قال بأن جنس العمل هي المباني الخمسة المباني الأربع أقصد فهي المسألة المسألة الظاهرة في هذا بقول بني الإسلام على خمس نعم وطبعا إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة ممكن ينازع فيه لكن الحق الإجماع عبد الله بن شقيق أبو سلمة قال, قال ما كان الصحابة يرون شاهن تركه كف غير الصلاة ولما قال أبو بكر والله لعقاتلنا من فرق بين الصلاة وبين, وبين الزكاة سهلا سهلا لكن الحق أحد الصلاة الخلاف فيها وارد هناك من يكفر هناك من, من لا يكفر هذا رجح صحيح المحترف بالصلاة والمحترف من الخمسه الخمسة ولم يصلي غير معترف اعترافه عند الله غير, غير مقبول صح؟ طيب ها ايه كده ايه قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلامنا اه طيب لا ما نفع عنهم اصل الايمان لا لا اصل الايمان معهم هو الاسلام ومن قال بأن الآية نزعت في المنافقين خطأ خطأ طيب تقراها من الإنصاف طبعا من الإنصاف نعم نعم جزاك الله خير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها طيب نعم وانت شايفتنا ضايق الصدر شا... انت ايه اشياء انت دماغ ده دماغ ما هو ده... ده انا قاعد ساعت اعرف س... س... انا, أنا ساموته كما ده الانساء بشرح وتركته ليه مسألة مهمة والمجال فيها واسع في الكلام حتى نصل للحق ومن صدق في اراده الحق سيصل الي تفضل تفضل اه مش عندك لا الاستاذ شام لا في منه من يقول من سب الدين لا يكفر هذه غير تلك هذه غير يعني هذه مساله غير المساله اللي احنا فيها ففهمني الكلام في مساله اخرى اتفضل يا فندم هو يقول اشهد الله اني احبك في الله وانت والامر الذي تكلمت فيه تكلمت فيه ليس فيه قولا واحدا فهذا اجتهادك واجتهاد الآخرين وهم عل... أيضا علماء فما معنى قول لحضرتك تعتقد شيئا واحدا وهذا من ال... من ال... من العيب أو من الغيب آه و... والكل الحضور يأخذ على مفهومه هو طيب أنا الأصل أمرا الأمر الأول أنا ليس اجتهادي هذا هذا إحنا ننقل اتخاذ السلف وقد نقل هنا المس الرسالة مع عقيدة سلف صحيح؟ أخذت, أخذت, أخذت سلف الحديث ونقل عن أصحاب الحديث القول فنقلنا لك ذلك لأول شيء أرده به على حضرتك الأمر الثاني قال هو من الغيب وأنت تعتقد هناك علماء آخرون يقولون المساله نجزة فيها قول إيش؟ العلماء الاخرون فوق الرأس ونتعلم منهم ونبجلهم ونكرمهم ونعرف قدرهم لكن نقول لهم القول لا يأتي هكذا لابد أن تأتوا بالدليل فإن آتوا بالدليل حي أهلا وأهلا وسهلا ومرحبا وقيادا وانصراعا واستسلاما وقد علمنا ما جهلنا عندما يأتي العلماء بهذا الدليل قد تعلمنا ما جهلنا لكن أن يقال هكذا جزافا بلا دليل لا يمكن أن يقبل لأننا ننقل عن بحر للسلف يقولون هذا كلام فهل نطرح كلام السلف؟ لاي احد جاءنا وقال عندنا علماء يقولون في المساله خلاف ساقول له كلنا ندعي اصلا بليلا وليلا لا تقر لهم بذلك هات الدليل بس خلاص المساله باسرها ائتونا بالدليل قول عن السلف قلنا سمعنا وقطعنا بس هل هذه شاقه هل فيها شيء يشق فقط ننتظر الدليل ننتظر النقل عن السلف من المتقدمين أنهم قالوا بذلك فقط لكننا لا نحجر واسعا قلنا دائما بأن الخلاف إن كان يسع يجب يجب أن تقبله ويجب ألا تنكر على صاحبه إن كان يسع فإن كان لا يسع فلا يصح أن تتكلم به هذا هو مفهوم الكلام؟ فأنا الآن أنتظر من الاخ الفاضل الكريم المؤدب بهذه الورقة أنتظر منه الدليل وأنتظر من السيد الفاضل أيضا النقل صح فقط فأنا أنتظر النقل وأنتظر الدليل وأسمع وأطيع وأقول انتهى الأمر قد تعلمنا ما جهلنا وورد عن السلف القول طيب أنا أعمل إيه بس في هذا نعم ألا كن ابن من ده يكفر ترك ابن ابن يكفر ترك الصلاة إسحاق يكفر ترك الصلاة لا نعم, نعم. الجميع حقا الجميع نقلوا هذا وقالوا بأنه لا يمكن إيمان بلا عمل وأنا قلت لك واقعا اسأل طبيبا القلب فيه شيء لابد أن ينضح على الجوارح أحبك الذي يحتل فيه أنت فوق رأسي الله يجمع بيني وبينك في الجنة يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين أمين يا رب أمين أنا الآن هنتظر نقلك لشيء لأن هذه مسائل نحن نحتاج نتعلم فممكن ثاني كل... كل واحد منا يحتاج إلى أن يتعلم جهلنا كثيرا وإخواننا الحمد لله يطلع أخ على شيء نجهله فيعلمنا إياه أرجوك جزاكم الله خيرا. أحسن عليك. أتشار بعد يوم السبت. إن شاء الله. إن شاء الله. أتشرف بذلك. رضي الله عنكم. الله يجمع بيننا وبينكم في الجنة يا أحسن الله